السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ووصلي ووصلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغرم يمين أفضل الصلاة وأكم التسليم أيها لحبه الكرام لا تزال التكنولوجيا تسير بخطا سريعة جدا حتى أصبح الإنسان لا يستطيع أحيانا أن يتداركها او أن يسير معها في تطورها الإسلام لم يأتي بدحر هذه التكنولوجيا أو بالقيام أمامها معاديا لها واقفا في سبيل تطورها إلا ما كان فيه حرب شرعي أو كان فيه إيذاء للآخرين أو اطلاع على أسرارهم أو تجسس عليهم أو ربما أحيانا التفريق بين المتزوجين أو التفريق بين الأب وابنه إلى غير ذلك المشكلة اليوم ليست في التكنولوجيا لا التكنولوجيا تبقى أنها أجهزة واختراعات وبرامج يستطيع الإنسان أن يستفيد منها بالخير والشر كمثري لو اشترى الإنسان كأسا يستطيع أن يشرب بها لبنا أو إن شرب بها خمرا فيتحدد حكم شرائه للكأس بحسب الغاية التي اشتراها لأجلها نحن اليوم مع التكنولوجيا أيضا تكلمنا في حلقة ماضية حول الفيسبوك عن نشأته كيف كان يقبال الشباب عليه كيف كانت الاستفادة منه لا يزال عندنا كلام طويل كيف يمكن أيضا الاستفاده من هذا الموقع الواسع في نشر الإسلام في صلة الأرحام في إنكار المنكرات في نشر الخير في الإصلاح بين المتخاصمين أيضا في صلة أرحامنا أيضا في الصداقات التي بيننا وبينهم ربما عهد قديم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حسن العهد من الإيمان يعني حسن الوفاء وذكران العشرة الحسنة هو من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض صويحبات خديدة إذن تعالوا اليوم لا نزال نتكلم عن الفيسبوك الذي أيضا يدخله أحيانا يعني أطفال في عمر السابع والثامنة ولهم صفحة وينشرون صورهم ويخاطبوا بعضهم بعضا بل إنني أكاد وينأجزم أن من ضمني أيضا مستخدمي من لم يتجاوز سنهم السادسة من أعمارهم إذن كان لزاما علينا أن نتحدث عنه تكلمنا في حلقة ماضية عن. نشأته تكلمنا عن بعض الممارسات الخاطئه من خلاله لا يزال عندنا كلام حول هذا الموضوع يسعدني ان تبقوا معنا اليوم أيضا في حلقه الفيسبوك تحدد مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون ان الجميع احيانا لا تستطيع ايوه يحب الكرام أن تقف أمام بعض الأبواب التي يغلب استخدامها في المبرة فلا بد أن تكون ذكيا وأن تحاول أن توجه استخدامها إلى الخير كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قريش كان صلوات ربي وسلامه عليه يستعمل أساليب متنوعة في سبيل أن يعني ينهاهم عما هم عليه من خطأ ومن شرك وأن يدعوهم إلى الخير الذي هو عليه عليه الصلاة والسلام طبعا يا شاب احنا تكلمنا في مقدمة في حلقة الماضية عن الفيسبوك وما يتعلق به وذكرنا ايضا ان فكرته تعتبر الى حد ما يعني ليس هي ابتكارا عظيما خلنا واضحين يعني لكن احيانا يوافق الشيء حظا من الحضور يعني احيانا نشوف لك واحد تاجر كبير وهو يعني ما عند ذيك القدرات والله اعرف بعضه ما في قدرات يعني ذهنية ولا ذاك الذكاء الشديد لكن سبحان الله وافقه حظ يعني مثل ما قال قوم قارون عن قارون قالوا إنه لذو حب عظيم ما قالوا إنه لذو ركاء خارك وذو قدرات المتنوعة قالوا إنه لذو حب عظيم تكلمنا في حلقة الماضية أن بعض الناس عبر سيسبوك لأنه يستطيع أن يكون علاقات وأن ينشر أشياء بين مجموعات كبيرة من الناس ربما استخدم ما لا ينفع قلنا أنه بعضهم ربما نشر بعض البدع ربما ذكر ببعض أنواع البدع تعرفون أن مثلا في شهر رجب مثلا لم يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام استحباب العمره في شهر رجب دون غيره من الشهور جاء عنه استحباب العمره العمره في رمضان استحباب مثلا صيام يوم عرفه صيام عاشوراء لكن لم يصح استحباب العمره في شهر رجب او مثلا احاديث معينه انتشرت وهي ضعيفه عن 15 من شعبان ليله 15 شعبان او صيام يوم 15 شعبان كثير من الناس من باب يعني حبابة قلبه وحسن الظن وحسن النية أحيانا يأتي قبل رجب ويبدأ يجمع الأحاديث التي ليس لها يعني خطام ولا أزمة ولا يدري من رواها ولا يدري عن صحتها ودرجتها ويبدأ يبثها من خلال الفيسبوك والمشكلة أنها تمر من خلال الفيسبوك ويكونه مثل الأنبوط الذي بعد سنتشر فيها المنتدئات بواب بوابه إلى غيره أو مثلا يتكلم عن يقول يا شباب نحن سنستقبل بعد يومين ليلة الخامس عشر من شعبان وهذه الليلة فيها من الفضائل وهي ليس فيها صديلة ليلة مثل بقية اللياني يعني ما صح عن النبي عليه الصلاة فيها شيء قل مثل ذلك في قيام ليلته نحوه فأنا أقول لا يكون الإنسان ناشرا للبدع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين لا يجوز ان فرسيا يكون هو غير مؤكد مصححه كذلك لا يجوز ان نسوق يعني لا يصلحون قدوات للناس يعني مثل واحد متعلق بممثل معين ولا ممثله معينه ولا مطربه فاصبح مسوق لها اذا اخبارها من الانترنت اذا اخبارها من الفضائيات يتابع لها مثلا بعض المقابلات الفضائيه فيبدا ينشره للناس طيب السؤال هل هذه المثلة او المطربة او هل تصلح قدوة لذناكنا لو تقول لها الان هذا اللي, اللي يعني مثل ما يقولون طالعة من غير هدوم في التلفزيون وانت شاهدت البرنامج ثم بعد ذلك جيت وتكلمت عن في الفيسبوك وقلت يا شباب ارجعوا ليوتيوب ولا ارجعوا الى غيره هل ترضى انت ان زوجتك تكون مثلها او ترضى ان تكون ابنتك يعني ان كان يرضى بذلك فهو عيانا بالله ليس له دين يمنع يعني عن, عن الوقوع في الرذيلة وإن كان لا يرضى فكيف ترضى لبنات الناس أن يقتدوا بها هذا أيضا أمر مهم ألا يسوق لمن ستحاسب يوم القيامة لماذا سوقت له والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا قدوة في الصلاة وفي الصوم وفي غير ذلك فلا ينصح للإنسان أن يكون قدوة في غير ذلك أعوذ بالله أن يكون قدوة للناس في تعاضي المخدرات او قدوة للناس في مغازلة الفتيات ولا قدوة للناس في كثرة شرب المسكر ولا الدخال ولا غير ذلك كذلك من اهم الامور ان يكون الانسان مثوقا للخير بمعنى انا ادري في محاضرة اليوم لفلان او اليوم في برنامج اسبوعي نافع للشيخ فلان مثلا او للدعية فلان احيانا بعض القنوات ربما ليس لها مشاهدين كثر وانا عندي مثلا صفحة أنا مشترك فيها فيها مثلا مئة ألف عضو أو في بعض أشخاص ما يتحدث في جيسان أحسن فآتي انا وأسوي تسويق لها القناة مثلا فيها يعني ناس فضلة فآتي أنا وقل يا شباب ترددوا القناة بالطريقة الفلانية بالأرقام الفلانية أرجع إليها أدخلوا لها أضعوها عندكم في الرسيفر بحيث أن يا أخي ربما ربما أن أحدا جالس في بيته لا يعلم عن هذه القناة فدخل خلال الفيسبوك وسجل الأرقام ثم دخلها وتعلم شيئا من الخير وساق الله تعالى لي اجورا انا لم اكن اعرف عنها يا عبد العزيز الفيسبوك مفيد جدا في البحث عن صداقات قديمه آه. يعني احيانا مثلا شخص تبع ثمان سنوات منقطعا انت غيرت جوالك وهو غير جواله وهو بنت انتقلت لبيت اخر مثلا مم. تكتب اسمه في الفيسبوك او احيانا تجده هو صديق مشترك بينكم وبين صديق اخر آه. فتضيفه أحسن. يعني انا احيانا انا اساتني اكثر من اضافه من اشخاص يمكن خبروا فيه وانا متواصله ثاني متطور صحيح صدق هذا ايضا في تكوين العلاقات القديمه في صله الارحام هي ربما طبعا لا يقوصله الرحم فقط عن طريق الانترنت م. يعني واحد يبغى يوصل ارحام اخواته واخوانه والله داخل بس في الانترنت ولا في الجروب في المجموعه حقه العائله يقول لك في المنتدى ويدخل ويش عساكم طيبين نجحوا حتى اتصال تلفوني ما في اتصال احد هذا هذه مشكله او انا اتوقع ايضا خلال يعني كل الان يمكن امهاتنا واباءنا اللي هم في ال60 وال ربما يعني انا اتكلم عن ابي وامي يعني في في ربما ما أبي ما عنده إنترنت ولا عنده إيميل يعني فلابد أن حتى يعني آتي أسلم عليه وقبر رأس فلابد أن آتي إليه ولكن انا أتصور أنه خلال عشر سنوات فيصبح الذين في عمر يعني السبعين او ربما أكثر من ذلك أنا أتكلم عن المملكة يعني ولخرج مملكة ربما يعني أن هذا من زمان عندهم فيسبوك وعندهم إيميلات فيصبح ولده بدل ما يتنصل كيف الحال يا أبي اليوم أنا بتغدى معاك وبتعشى معاك يدخل على الصفحة وكيف حالك أنا اليوم اختبارته ب ايو يعتبر حقيقه قطع هذا ما صار صله رحم هذه موجوده الآن ومفيده جدا للشباب المغتربين برا اللي يدرسون برا احسن مثلا امه تبغى عليه ولا ابوه فيكون مثلا عند اخوانه ولا اخواته عندهم جهاز ولا عندهم نت والفيس يتواصل معهم يطمنه على اخباره وصوره الحين ينزلها لهم فمفيده هذه مره الاحداث احمد وبالتاكيد هذا لها قيمه وش تكلمت عن الاخبار والانانات زي كذا تلفاز فكر عباره عن عالم في مجموعه من الدول. على أي ملة تبغى أو أي توجه مد... تبغى تجد موجود فيها مجموعات, مجموعات دعوية الإسلامية اللي ينشرون الدعوة عن الغرب يعني من اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية فتجد فيها من أكثر في فيها مجموعات اللي هم مجال الفن ومجال التنسيج تجد لهم مجموعة وغينها ل... ملغين على مجموعة تقوير الصداقات والعلاقات تجد نسلها مجموعة فيعتبر عالم شامل في أكثر من دول كل دول اللي هتوجه أحسد. وأيضا أنا أؤكد على الناس اللي عندهم لغات متعدده الآن انا لا أتكلم فقط عن السعودية عندنا مجموعة من الشباب المتعدين ربما يتجاوزون 86 ألف الآن شباب وفتيات لكن أتكلم أيضا عن من يشاهدون الآن في هذه اللحظة من الدول الأخرى يعني أنا أجزم أن فيه من يشاهد أنا كنت في الأرجنتين قبل فكرة والأرجنتين جهة سالم العالم يعني. يعني حتى تصل إليها تطير من هنا الى المانيا مثلا 6 او 8 ساعات <تصفيق> ثم 13 ساعة حتى تصل اليها ف ومع ذلك رأيت هناك من يتابع برنامجنا مسافرون ويشكرنا عليه ويسمع عليه في الارزنطين وفي البرازيل فانا اقول كذلك هنا اولئك يتكلمون اللغة البرتغالية واللغة الاسبانية واللغة البرازيلية بعض ابناء يتكلمون انجليزية بطلاقها بعض الطلاب عندنا انا رأيتهم يدرسون في الطين ويتكلموا اللغة الصينية بطلاقة بعضهم يتكلموا اللغة الشيكسلافكية والأوزبكية والأوكرانية جديد. يعني طيب هذا الذي يتكلم الأوكرانية يعني هنا في السعودية قد لا يحتاجها ويتكلم مع, مع الناس مع الموضطين وغيرهم طيب لماذا لا تدخل إلى الانترنت في الفيسبوك كله في غيره وتحاول أن تدعو الناس الذين هناك من خلال هذه اللغة منها أنك تقوي لغتك أيضا وأنك لا تنسى مفرداتها ومنها أيضا يأخذني لك تأثير من خلال يعني هذه الصفحه الخاصه بك ايوه احب الكرام لا يزالوا معنا افكار ان شاء الله سنطرحها لكم بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا بعيدا تحب مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون من الجميع مسافرون من الجميع مسافرون, مسافرون تحب مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون أيها الأحبة الكرام من ضمن الأمور التي ينبغي أن يتنبه عليها ألا يكون الإنسان عفواً على العبارة ساذجاً ويبدأ يدخل في صفحة في الفيسبوك أو حتى في غيرها يدخل جميع أسراره ربما نشر صوراً خاصة به خاصة بزوجته ربما هو وزوجته لهم صور مثلاً بخلال أسفارهم وغيره وجاء ونزلها مثلاً في الفيسبوك يظن أنه لن يراها إلا اخوانه واخواته اللي ممكن ان يضيفهم فاذا بهناك عن طرق معينه يستطيع غيرهم ان يدخل على صفحته وربما ابتزه او او ابتزه اخته او او ركب عليها عن طريق برامج الفوتوشوب ركب بعض الاشياء واسد عليهم وانا ترىت ان دعوه من كل خمس دعوات طلاق من كل خمس دعاوى طلاق في المحاكم البريطانيه هي بسبب الفيسبوك لما اكتشف على زوجته بعض الاشياء او هي اكتشفت عليه بعض الاشياء ولا تصور يعني اني قرأت هذا في تقرير لانهم ربما يهتمون بهذه التقارير اكثر منا لكن انا اكادا اجزم انه ايضا لو نظرت اليوم في بعض يعني سواء في المملكة او في دول الخليج او في غيرها ربما تجد يعني شيء مشابه لهذا في اكتشاف بعض الناس الشيء على على اهاليهم ايضا بالله من خلال لذلك تجسس على اسرار الاخرين الله سبحانه وتعالى حرم ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا لا تتجسس يا يعني لا تاتي بنفسك تتجسس وتنظر ولا تتحسس لا تتحسس الاخبار تقول ها اش اخبار فلان هل هو وقع اذهب يا فلان انظر ونحو ذلك من أهم الأمور أيضا أن ينتبه الانسان ايضا انه ربما اخترقت صفحه في اي لحظه اذا كان في اشياء خاصه تتعلق بحساباته وتتعلق بامواله أو نحو ذلك كذلك الأب اذا كان ولده الصغير عنده صفحه احيانا ابنك يعني اخي انا الاحظ احيانا بعض الناس ادخل عليهم مثلا معزوم على غداء ولا عشاء بعض الزملاء فياتي ولدهما اه جوار يبغى يصورني فاقول يا ليش تصور؟ قال بنات في الفيسبوك طيب يا ولدي اعطني فرصه اصلح نفسي قبل تصورني احيانا تدخل على بعض زملائك ويكون جلستك مثلا فيها نوع من الاريحيه وربما انت خالع الغسره وخالع الطاقيه ويا اخي داخل جو راحه <تصفيق> يعني تسولف معاه ولا قلعت بر ما تدري تلقط وصورتك يا ولدي تعال طيب امتحى فتفاجأ بهذه الانترنت وانا لا ارضى ان تنشر صوري وكي بعدين تفسيرات يا شيخ احمد حتى لو ما تفترواها لا ارضى ان تنشر صوري بهذه الهيئة يعني انا لما بطلع في التلفزيون اطلع بصورة شكل معين ما يرضى الواحد انه يطلع بطريقة اخرى فلا يجوز نشر شيء الا بالسئدان اهله حتى الانسان ما يعني ما يعاقب على ذلك يعني بعد الصلاة والسلام يقول لا يحل لأحدكم أن ينظر فيه كتابي أخي إلا بإذنك لا يجوز أني أنظر في أشياء خاصة به إلا إذا استأذنته فمن بالك بالي أنشر صورا معك يا الفيسبوك اللي. يا بابرخان مفيد جدا في تحريك الناس لعمل أعمال معينة م. يعني مثلا أعمال غافية لما حصلت عندنا أبطار الغزيرة م. برياو فيضانات أسر غريقة وسيارات غريقة فأحد أخوان محمد المقيري أنشأ جسد واحد في يوم م. أو ثلاثة أيام تقريبا خ اوه ما شاء الله خلال كوارث هذه اجتمعت عدد من المجموعات الطوعية في مجموعة واحدة نحسن انقذ القرابة 80 او 90 حسن. حسن. هذا طبعا بلا شك انه ايضا أي مهم خاصة ان الناس الحين بعد يحتاج يروح الكمبيوتر حتى يدخل في فيسبوك كلها من خلال جواره ومن خلال كمبيوتر المحمول معه من اهم الاشياء ايضا ان لا يكون الانسان سببا لمعصية الاخرين يعني ينشر مواقع سيئة من خلال صفحته او من خلال الدروبات اللي هو مشترك فيها المجموعات او ينشر احيانا يعني دعايات كما ذكرت لي لمواقع تياء ونحوها اي ناصر في اللي استخدموها الثانيه عن طريق الكوتل واحد او الجيل الثاني ففي اجهزه البلاك فيري يعني م. ممكن تلقوها فيها طبعا البلاك فيري فيه لها يعني برنامج خاص يتم الربط بينه وبين الفيسبوك م. اه في جهاز البلاك فيري دول جك الايريكان الفتره الاخيره اللي صارت لمطار الرياض م. فكانت أخير وسيلها في أحساني أسرع من تراشر الخبر من وسائل علاقة ورقة عمليات تقريبا آه. كنت كلما متواجدين في مكان وجدت وطالة من العمل تجيبني لسالة ترى الطيقة فلانية مسدود مسدود في غراج في مكان فلاني توجي م. مع طريق فلاني إذا كان موقع كذا الطرق الفاضية طرق المليانة ذلك دريرنا الخبر صادق ففي برنامج لما تتصور ترفع طريقة الرابط فيصلك رابط الصورة الوثقة والكلام الانتظار صحيح يعني هذا هو جميل, جميل هذا ايضا امر مهم ومن اهم الاشياء ايضا حقيقة وهي يعني امر ينبغي يعني الانتباه اليه الا يكون الانسان كل وقته عبر بلاك بيري وعبر عبر فيسبوك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة حديث عند الطبران يعني يبدأ الناس حتى الصلاة والصيام صدقة ما يدرون عنها يا أخي أنا تأملت الأحاديث اللي جاية في الأشراط الساعة وألفت فيها كتاب نهاية العالم وجدت أن الأحاديث اللي تشف أشراط الساعة تستطيع أن تكتشف من خلالها طبيعة حياة الناس في آخر الزمان يعني مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر فيهم السمن طيب يكثر فيهم السمن لابد أن هناك يعني تقنيات معينة وأسباب تجعله يكثر فيهم السمن اما تروء المؤاكل والمشارب ولا استعمال احيانا كثيرا والبعض التركيبات الكيميائيه في الوجبات السريعه او كثرة او كثره الجلوس وسمام ريموت كنترول والتنقل بالسيارات ذلك حتى اصبح تستطيع ان تتنبا ببعض ما سيقع في آخر الزمان كذلك ما يتعلق بضعف العلم الشرعي عندنا انصراف الناس عن العلم الشرعي انصراف الناس عن التبكير إلى الخطبه لاجل الاستماع إلى الخطيب والاستفاده منه انشغال الناس كثيرا بالدروس على الفيسبوك والجلوس على البلاك بيري وغيره ترى يعني يضيع عليهم كثيرا من أعمارهم وأيضا ربما ذهبت زهرة الشباب وذكائه ويعني فطرته ذهبت من خلال ذلك دون يعني يستفيد من وقته هذه ترى يعني مسألة لا بد أن يتربع عليها أنا لما أدلس على النس أدخلي لمتدعات أنتفع بها أزيد فيها معلوماتي أطور فيها نفسي أدخل يعني أفيد الناس بشيء أنشر إيميلات تكون نافعة أما أن يدلس الإنسان فقط لأجل تضيع وقته ف هذه بلا الله النساء مسؤولا عنه بالله اودي تشيري بابدرحمن ان شاء الله صفحتنا في الفيس برنامج متاثرهم ان شاء الله ذاك <تصفيق> <تصفيق> الله غيره وفعلا ان شاء الله تعالى الشباب لهم بإذن الله تعالى صفحة في الفيسبوك ترونها <تصفيق> <بسبيق> ان شاء الله تعالى هي بدأت عموما من اول رمضان يعني بدأت وإن شاء الله تعالى أن تكونوا من دخل الحمد لله من لم يدخل ندعو إلى دخولها هي لبرنامج متأثرة <تصفيق> كذلك أنا سأعمل دعاية اليوم لصفحتي في الفيسبوك شباب عطونا الكاميرا على عبد العزيز الصفحة الرسمية للشيخ محمد العريفي على موقع الفيسبوك امشي شوي ولا خدوا زومتانه ولا دبروا نفسكم فيها جديد الشيخ وأخبار الشيخ طيب طبعا هذه الصفحة المناسبة هو أنشئ لي عدد من الصفحات من شباب يعني زام الله غير محتسبين يعني أنا أشكرهم حقيقة على حسن ظنهم لكن كان بودي أنهم رسلوني قبل أن ينشئوا لي صفحة خاصة دي. لأن المشكلة يعني نحن ذكرنا في الحلقة الماضية أنه لما تنشأ صفحة باسم الشيخ فلان أو معبر الأحلام فلان أو حتى لاعب الكرة فلان ولا الممثل فلان أو غيره الناس يضمنون يعني عامة الناس إلا من كان يعني فطنا لكن عامة الناس يظنون والله هذه صفحة رسمية له ويبدأون ربما يرسلونها من خلالها الصفحة اللي عرضها لك عبدالعزيز هي صفحة الرسمية أيها الأحبة الكرام جرت عادتنا في آخر كل حلقة أن نعرض لكم مقطعا ثم نعلق عليه في إعلام جديد نخرج لمقطعنا هذا ثم نعود عليكم بإذن الله تحديد مكانك يا أهلي إن الجميع مسافر إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بمن يعذب الناس في أجسادهم فكيف بمن يعذبهم في أعراضهم أو يعذبهم في عواطفهم أو يعذبهم في يعني نفوسهم وأمورهم المعنوية وحقيقة أنا يعني أقول ليس اللوم بس أحيانا على الشاب اللي غازل البنت ويقسم لهنا والله ما عارف غيرك, ما عارف غيرك. إلى ليس اللوم عليه فقط القانون لا يحمل المغفرين <تصفيق> يعني احيانا لا يلامد زئبه في عدوانه إي يكون راي عدو الغنم يعني أحيانا اللوم مهوب على الزئب ليش جئت اللوم على بعض الغنم اللي هي تركت الراعي وابتعدت عنه فلابد أن نتبه لهذا أنا أعصر ذي اللخة اللي قولي شيء في البرنامج فهذا يفضل أحفظه الوظيفتين أما أنه مرض السنترال يعني كسرات خروج التعاون أو أنه مرض حق أحده وقنواشا <تصفيق> لا مشكله انت تته مع الكنترول والقنوات هذه مشكله وانا ايضا ونبدا على هذا ايو فرق... يمكن ينفع انه يشتغل اي يشتغل الشغله يمكن عاد. لكن ترى بالمناسبه يعني احنا مشكلة بعض البنات يعني فيها حسنيه زائد حبتين عن, ال... عن عن اللازم يا اخي ويصبح يلعب بعقلها كل احد يعني يبدا الكنترول يكون معها علاقه ايش اللي بيقدمها لها حتى يكون علاقه مجرد انه يعيد رسالتها مرتين ثلاث بس وهي يكفيها هذا منه لانه كانت القضيه قال لها بعضيك تقم ذهب كوني مع علاقة هذه خمسين ألف حولت الحساب كوني مع علاقة بس عشان أنها تؤمن أنها يعيد رسالتها مرتين ثلاثة وتبدا تعطيوك تتكون علاقه بس بالعكس صحيح في بالعكس صحيح يعني الراجل منع سوى النساء هي اللي تحاول يسرقوا الجوال يعني والجوال اللي يكلمها تلقى تسحب رصيدك كله كامل امم ادوياتي كلها يا رجال انا مره واحد يستفزيني من الشباب يعني يقول لي شيخ انا احسن تقليد اصوات البنات وطالب في الجامعه يمكن يعد يسمعني الحين لكن ما جلستني كتمت زعل عليك يقول لي شيخ واقلد صوت بنت واكلم بعض الشباب اذا انتهى وقل لي بعد عمري مدروس شو أحول لي مئة ريال رصيف هلطول. يقول يا شيخ وطلع لي في الشهر 1500 ريال رصيف وابدأ أصل الأرحام به أكلم الوقت وكلم خواتي <تصفيق> شاء الله هذا هو الحين أفمنزينا له سوى عملي فرآه حسنا هذا <تصفيق> دين قوسين يسمونه خرفان الخرفان اللي يخرف يعني الخرفان اللي يشحنون <تصفيق> وطبعا الآن يستفسيني يقول ما الحكم في ذلك فرسلت لك يا ولدي هذا لا يجوز اصلا, أصلاً تشبهك بالنتاء حرام واكذك اموال الناس بالباطل حرام فرد عليه قال ليه شيخ لكن هذولا اصلا جشير لو انا لم اخذ فلوسهم كان هم يستعملون مع بنات جزا حرام قلبي بنات تعملها في سورة الارحام جزا حرام أقول اقول لو الواحد ينبغي ان ينتبه له الله يوفقنا وياكم مم. اشكر لكم متابعتكم ايها الافاضل الى لقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسافرون ومسافرون على هدانا سائرون